بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الدين وعن تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح بالمعنى اللغوي وبالمعنى الاصطلاحي عرضنا بعض التفاسير أو التعريفات اللغوية من بعض اللغويين القدامى والمحدثين وعرضنا بعض تعريفاته عند العلماء المسلمين تعريف الدين كمصطلح وحتى تكتمل الصورة ولأن الدين ظاهرة إنسانية ظاهرة صاحبة البشرية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة الدين ظاهرة إنسانية لا يستطيع مهما من حاول أن يلغيها من حياة الإنسان فبما أنه ظاهرة إنسانية وحتى تكتمل الصورة كما قلنا في المرة الماضية نستعرض آراء بعض المفكرين الغربيين الذين درسوا الدين على اعتبار أنه ظاهرة جديرة بالدراسة والتأمل والتوقف عندها فقدموا لذلك أيضا تفسيرات سنلاحظ عليها أو نعقد وربما نخرج ببعض التفسير معقول ومقبول ومستفق عليه من خلال أقوالهم أول شيء اللفظ الأوروبي لمقابل لكلمة الدين العربية الدين في اللغة العربية هو religion. religion هذا اللفظ نجد له تعريفات مختلفة عند الفلاسفة والمفكرين الأوربيين ولكن يوجد خيط عام أو خيط مشترك قاسم مشترك يربط بين هذه التعريفات المختلفة أهم تلك التعريفات تعريف كانط الفيلسوف الالماني عمانويل كانط لان كانط درس ظاهره الدين ودراسه عميقه ومتانيه فهو له موقف من الميتافيزيقا هو نقد الميتافيزيقا القديمه ال... وهي جمله المباحث التي كانت تبحث في وجود الله وفي خلود النفس والحرية والإنسان وما إلى ذلك هاي كلها تسمى مباحث المتفزيقة كان تسمى أحيانا الفلسفة الأولى انتقدها وانقدها في كتابه نقد العقل النظري ولكنه رجع إلى المتفزيقة من باب آخر هو باب الإنسان وباب يعني من الباب العملي من زاوية ما يسمى ما سماه العقل العملي فله كتابان في هذا الخصوص أحدهما هو تأسيس متافيزيق الأخلاق وكتاب مقدم لكل متافيزيق يمكن أن تصير علما أراد المتافيزيق أن تكون علم على كل حال فتعرض إلى ظاهرة الدين فيقول أن الدين هو ما على الاعتراف بواجباتنا كاوامر الهيه كل شيء يشتمل على الاعتراف بالواجب كامر الهي هو هذا الدين هذا هو جوهر الدين فهنا نلاحظ في هذا التعريف فكره الواجب الواجب له اساس حجر الزاوية في مذهب كنط الأخلاقي فكرة الواجب أن الإنسان يفعل شيء لأنه واجب وهو مؤمن بهذا الواجب لا لأنه يخاف من فلان أو هذا لا هذا واجب أن يفعل هذا الشيء فهذه فكرة الواجب هي أساس نظام كنط الأخلاقي وفلسفته الخلقية ولكن هذا الواجب كأمر إلهي منعى هنا ظاهرة الدين هنا الدين حينما نقول نع... كل ما نعترف بواجباتنا كأوامر إلهية فهذا هو الدين فاذا يعني هذا قريب من آه تصور كنط الأخلاقي وفيه أيضا إشارة مهمة وأساسية حول الالوهيه كأمر إلهي الأمر الإلهي يعني حجر الزاوية إذن تحط والإلوهية محور الأديان جميعا الإلوهية هي الفكرة الأساسية في الأديان فهنا يحط إصبعه كانت على قضية جوهرية بخصوص الدين هذا بالنسبة إلى كانت هناك فيلسوف آخر هو جون ستيوارت ميل جون ستيوارت ميل أيضا جون ستيوارت ميل مفكر وفيلسوف انجليزي ويعني كان من الداعين الى النظريات التجربية والمؤيدين للعلم التجريبي له منطقة الاستقراء يعني مؤمن كثيرا بمنطقة التجربة والاستقراء يرى يقدم تعريفا يقول ان جوهر الدين إن جوهر الدين هو الاتجاه القوي المتحمس للعواطف والرغبات نحو هدف مثالي إذا كنتم تسجلون هذا الكلام جوهر جوهر الدين هو الاتجاه القوي المتحمس للعواطف والرغبات نحو هدف مثالي يعتبر أثمى وأشرف من كل غرض أناني أو رغبة ذاتية إذن يلاحظ هنا أن جونس ستيوارت ميل يضع قضية جوهرية عاطفة ورغبة فهنا أساس يعني من مظاهر الدين هو العاطفة القوية العميقة التي تغمر الإنسان المؤمن عاطفة لماذا؟ لما؟ نحو ماذا؟ هذه العاطفة موجه يقول نحو هدف مثالي يعتبر أسمى وأشرف من كل غرض اناني أو رغبة ذاتية الدين إذن هو مجموعة من النظم ومجموعة من العواطف أو الأفعال التي لا تصدر عن أنانيات لا تصدر عن رغبات ذاتية، ولكنه موجه دائما نحو فكرة أسمى وأشرف من الجانب الذاتي أو جانب الأنا، ويلاحظ في دائما في الدين دائما عنصر الإيثار. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دائما عنصر الايثار تجاوز الذات بينما النظريات الماديه التي هي وضعيه دائما تكرس الفرد تكرس الذات هنا دائما تجد نكران الذات في سبيل هدف اسمى ليس فيها محو للذات ليس معنى ذلك أنه الذات تزول تمحى كما يذهب أرباب النرفانة الهندية ذوبان الذات لا أن الإنسان له حق في ذاته في شخصه كفرد لكن أن لا تكون هنالك أنانية يجب أن يعتبر أن هذه مرحلة مؤقتة إلى هدف أسمى دائما هل تطلع نحو الهدف المثالي من جونس ميل يرى أن ذلك جوهر الدين هذا الهدف المثالي يلاحظ أنه لا ينص صراحة على أنه الإلهية هذا الهدف الأسمى والاشرف هو الله المؤمن بالدين يريد رضاء الله هدفه هو هذه الغاية العظمى لا ينص صراحة على هذا الهدف على هذا الموضوع الذي هو موضوع الدين أساس جوهري للدين إنما يمكن يمكن أن يكون ذلك ضمنا يمكن أن يفهم من هذا التعريف ضمنا أن هذا الهدف الأسمى لن يكون إذا كان هدفا يعني انانيا أو هدف إنساني محض فلن يكون هدفا أسمى وأعظم من الأنانيات لا بد أن يكون الله يفهم ممكن أن يفهم رغم أنه لم ينص صراحة على فكرة الإلهي. هذا تعريف جون ستوارت ميل. هنالك باحث وفيلسوف أمريكي لعلكم تعرفون ويليام جيمس رائد الفلسفة البرجمنية المعاصرة. والطبيب وعالم النفس المشهور هو المؤسس الحقيقي للمذهب البريماتي أو المذهب الفلسفة العملية هذا الرجل يعني هو مر بتجربة يبدو تجربة نفسية تجربة ذاتية محضر جعلته ينشد شدا إلى ظاهرة الدين يعني لم يتخلص مر بمرض شديد أو ظالب نفسي لم يتخلص منه إلا بالاتجاه إلى قوة أعظم هي الله سبحانه وتعالى فشوفيه منها ومن هنا كان تعلقه فكرة الدين فهو يعني أكثر الفلسفات التجريبية أو العملية أو غير المثالية المناقضة وهو كان مناهضا لمتالية هيغل مناهضا شديدا للمثاليين ولأفكارهم لكنهم لم ي... ما معنى هذا أنه ليس معنى ذلك أنه سقط في الشكل أو الإحادة بالعكس زاده ذلك الأمر ايمانا إلا أنه دخل إلى الإيمان من زاوية أخرى ليست هي زاوية المثاليين دخل إلى الدين وإلى الله إلى الإيمان لحضيرة الله سبحانه وتعالى من من الواقع من الجانب العملي للإنسان من كون أن الدين حاجة ماسة بالنسبة للإنسان ظاهرة ضرورية بالنسبة للمجتمع فالبرغماتية كما هو معروف لا تنظر إلى الأشياء الأشياء صادقه بمقدار ما هي نافعة ينظرون إلى أثر الفكرة نظروا إلى الأفكار لا لأنها يقولون صادقة نمتحنها عقليا أو منطقيا لا هذا الكلام ليس فيه مدار عندهم الفكرة صادقة بقدر ما هي نافعة وقابلة للتطبيق في الواقع إذا كانت قابلة للتطبيق ونافعة للناس فهي إذن فكرة صحيحة إذا لم تكن قابلة للتطبيق وغير نافعة للناس فهي فكرة خاطئة من هنا يعني تأثر بواقع المجتمع الأمريكي مجتمع عملي كان في القرن التاسع عشر ونهضة صناعية واقتصادية و... فكانت هذه الفلسفة هي ال... ال... ال... كأنها الإطار الذي فلسفة الحياة الأمريكية المعاصرة سواء سياسيا وتربويا أو صناعيا وحضاريا بوجه عام فمن هنا كان الدين قال ننظر لا ناتي لنقول هذا ندلل نبرهن على صحه الاديان برهانا ناتي ببراهين عقليه او ما ننظر الى الدين وكم هو يعني اثاره في المجتمع اثاره الايجابيه في المجتمع وننظر الى الاحاد وآثاره السلبيه في المجتمع فعلى كل حال نذكر تعريفه للدين يقول الدين طريقة تجسد ردود أفعال الإنسان تجاه الحياة هي طريقة تجسد ردود أفعال الإنسان تجاه تجاه الحياة حينما تكون ردود الأفعال هذه منبعثة من سمو نفس متأثرة بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه فهنا لاحظوا يعني ردود أفعال الإنسان تجاه الحياة فهو يربط الدين بالحياة الدين للحياة للمجتمع للإنسان لكن هذه يقول هذه ردود الأفعال منبعثة من, من نفس متأثرة بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه ليس متأثرة بالإنسان لإنسان آخر لا قوة أعظم من الإنسان ماذا تكون تلك القوة غير الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن للإلوهية في مذهب جنس مكانا بارزا لا يدانيه أحد مكانا قويا يعترف بذلك هو مهما قيل لكنه هو يضع أن الالوهيه هي ضرورة بالنسبة للإنسان طبقا للمصاديق يعني لأثر فكرة الالوهيه في الإنسان وأثر عدم الإيمان بالالوهيه في الإنسان ماذا يكون فينظر إلى الاثار فيدلل على وجود الله وصحة فكرة الالوهيه من, من الواقع نفسه لا يصادر على الواقع قد يعترض بعض الباحثين على أن هذا التعريف فيه أمومية فيه شمول وأنه قد يؤدي كما قالوا أن هنالك بعض الحركات الخاصة التي انتزعت ردود أفعال قوية متحمسة هكذا يقولون يعترضون على هذا التعريف هناك بعض الحركات التي انتزعت ردود أفعال قوية متحمسة أثارة الإنسان وأحس إزاءها بعجز تام يعني كأنها حاجات ساحرة كادت له دون أن نسمح بوصف أي من هذه الحركات بأنها دين وقد يضرب هؤلاء بعض الباحثين المثل لذلك بالولاء الإتاري المتثاني الذي أظهره النازيون في الدولة فيعني هم يريدون أن, يقولون أن يقولوا أن تعريف ويليام جيمس قد ينطبق على حركات أخرى استطاعت أن تنتزع من الإنسان ردود أفعال قوية جدا وكأنه يعني كان مسلوب الإرادة أزاه وكأن سحرها وتأثيرها أقوى وأعظم من تأثير الإنسان وإلا كيف نفسر هذا الولاء المتفان الذي أظهره النازيون للدولة يصل إلى درجة أن يفعلوا أي شيء في سبيل رضاء الدولة وكأنهم كانوا مخدري أقول أن هذا الاعتراض حقيقة يعني ليس له مقام قد يكون صحيح لو أن ويليام جينس لم يشرب تعريفه بوجود قوة أعظم من الإنسان يقول بالنص من سمو نفس منبعث من سمو نفس متأثرة بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه الدولة التي يتحدثون عنها الدولة سواء دولة نازية أو أي دولة أخرى نعم لها أتباع لها ناس متفانين في خدمتها لكنها لا يمكن ان تكون ذلك الولاء هذه الدوله بطبيعتها هي نتاج انساني ويليام جيمس هنا اذا يختلف في في الامر هو يقول قوه اعظم من الانسان الدوله بطبيعتها نتاج انساني فكيف تكون اعظم من الانسان من المنطقين اتساقا مع رأي وليام جيمس أن يكون تلك القوة هي الله وليس الدولة وليس أي قوة أخرى مهما بلغت قوتها ونحن نعرف أن بقدر ما كان هنالك بعض المتفانين في خدمة النازية كان من الألمان من يعارض وتحمل البلاء والشقاء الكبير ف ورعله مما يؤكد صحة قولنا هذا أن كما سبق وذكرت أن وليام جيمس يؤمن بوجود الله إيمانا راسخا ويرى أن الإلوهية هي شرط ضروري لنجاح المجتمع طبعا هو تلمس ذلك بطريقته الخاصة تلمس الآثار الإيجابية التي يعكسها الإيمان بالمقارنة مع الآثار السلبية التي يسببها الإلحاد ماذا يسبب الإلحاد الإنسان الملحد لا يؤمن بغير هذه الدنيا إن أصابته كارثة كانت نهاية العالم بالنسبة له أما الإنسان المؤمن فأنده اليوم الآخر لا يأسى لا يفرح بما أتى ولا يأسى على ما فات ولذلك يجده عنده نوع من التوكل أما الإنسان الملحد آثار سببية كثيرة تسبب هذه الكآبة هذا التشاؤم يهتز أمام أي كارثة أي مصيبة تصيبه لأنه ليس هنالك من من أمل أمامه انتهى هذه موت ونهاية بالنسبة له أما بالنسبة للإنسان المؤمن هذه بداية لحياة أخرى عند أمل أبواب الأمل مشرعة مفتوحة بالنسبة له فويليام جيمس أقام نظريته على هذا الأساس الإيمان بوجود الله على ما تؤدي إليه فكرة الإلوهية في الواقع ما تعكسه من آثار إيجابية وما تسببه الإلحاد من اثار سلبية ولذلك التحفظ الذي ورد من بعض الباحثين على تعريف جيمس لا أعتقد أن له مقاما في هذا المجال يعرف عندنا هذا تعريف جيمس هنالك تعريف لهوفدينك باحث أحد الباحثين في فلسفة الأديان يقول أن الدين هو الإيمان ببقاء ببقاء القيم والحفاظ عليها تعريف موجز الإيمان الدين هو الإيمان ببقاء القيم والحفاظ عليها. والحقيقة أن القيم وأن الأخلاق هي جوهر الرسالات السماوية دائما كان الأنبياء يحسون على مكارم الأخلاق وإنك إنك لعلى خلق عظيم هكذا خاطب الباري سبحانه نبيه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فالناحيه الاخلاقيه والجانب الاخلاقي هو اساسي في اي تعريف للدين وفي اي نظر الى الدين والحقيقه ان ان الحياه المعاصره هي بحاجه الى هذا الجانب لعل حاجتها إلى الدين تكمن في هذا الجانب الأخلاقي وفي الجانب القيم القيم لكن أن نكرس وأن يعني نحدد وضع الدين بالجانب الأخلاقي نربطه بالجانب الخلقي فقط هو فيه غمط لجوانب الاخرى أن يكون رسالة الدين أو موضوع الدين هو الأخلاق فقط لا الدين شامل لجوانب الحياة الأخرى. نعم الأخلاق أساسية في وجهة نظرنا إلى الدين أو في تفسير الدين، لكن هنالك جوانب أخرى يشتمل عليها الدين ويعالجها الدين. يعني بالنسبة للإسلام هنالك جوانب التشريع جوانب تشريع الاجتماعي. اقتصادي سياسي ناهيك عن الجوانب العقائديه الكثيره والاخلاق هي جزء هي لبنه اساسيه نعم فلذلك يبقى هذا التعريف ناقصا ويعني ليس فيه الطابع الشامل لانه يغمط كما قلنا حتى بعض الجوانب هيجل تكلم عن الدين وقد فصولا طويلة في مؤلفاته لتفسير أو لفلسفة الدين يعني على أساس أن الدين هو من المراحل الهامة الأساسية التي مرت بها البشرية في التطور الروحي للإنسان الدين والفلسفة أو الفن والدين والفلسفة مرحلة ضرورية من مراحل التطور المعرفي يقول يعرف الدين بأنه معرفة تكتسبها النفس أو الروح المحدودة لجوهرها كروح مطلقة أول ما يلاحظ أن الدين معرفة عنده هيكل كما تعلمون عقلي وهذه المعرفة المعرفة عقلية عنده دون شك النفس أو الروح هي محدودة جزئية هنالك مقابل الروح الجزئية الروح المطلقة فيقول أنه المعرفة التي تكتسبها النفس أو الروح المحدودة لجوهرها كروح مطلقة لكن بالمقابل هي لابد أن تصير إلى الروح المطلق فهنا <تصفيق> يؤكد هيكل الجانب المعرفي أو الجانب العقلي للدين قد يرد تعريف موجز في ختام هذا هذه التعريفات التي أوردناها للمفكرين الغربيين قد يقال ان الدين هو الاعتقاد في موجود اعلى والسلوك بناء على هذا الاعتقاد الاعتقاد في موجود اعلى والسلوك بناء على هذا الاعتقاد يعني جوهر الدين هو ان نعتقد في موجود اعلى اعلى من الانسان واعلى من قدرة هذه الكائنات. وأن نسلك, أن نسلك سلوك نرتب, نرتب سلوكنا نرتب حياتنا بناء على هذا الاعتقاد بالموجود الاعلى هو الله لا بد أن يكون هو الله في الديانات فمن هنا من خلاصة هذه التعريفات نلاحظ أن الدين ما هي الخصائص الرئيسية يعني من خلال هذه التعريفات نستطيع ان نقول ان الدين هو ظاهره اخلاقيه يعالج جانب الخلق الدين هو الاعتقاد بالموجود الاعلى الاعتقاد بوجود الله الاعتقاد بقوه اعظم من الانسان الهدف المثالي الذي يسعى اليه الانسان وتركيب حياه الانسان بناء على هذا الهدف او تجاوز الانانيات كما يذهب جون ستيوارت ميل عند المفكرين الغربيين إذن يعني القضية لا يعني لو جمعنا هذه التعريفات يمكن أن نخرج بخلاصة مشتركة هي كما قلنا فيها من الأخلاق والقيم والحفاظ عليها وفيها من الاعتقاد بالالوهيه أو ما يسمونه قوة أعظم من قوة الإنسان أو بهدف مثالي يسعى به الإنسان باختصار هي محاوله لرفع الانسان من مستوى الانانيه الفرديه الى المستوى المثالي الذي يسمو على كل انانيات ويسمو على كل اعتبار كل اعتبار او رغبه ذاتيه هذا بوجه عام تصور المفكرين الغربيين الى الدين طبعا تصور العلماء علماء المسلمين الى الدين فيه أكثر يعني اكثر تخصيصا واكثر تدقيقا في مفهومنا للدين نحن لكن بما اننا سندرس ديانات يعني اخرى غير الاسلام يهوديه او مسيحيه لذلك اثرنا ان نذكر بعض اراء هؤلاء المفكرين الغربيين الذين هم تشربوا اصلا بالديانات بالديانه المسيحيه او بغير المسيحيه في المحاضره القادمه سنبدا ب تفصيل الديانات السماويه اليهوديه والمسيحيه وثم الاسلام والى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته